الشموس <تصفيق> رحمة ان شاء من يسعد غراك وتمام ما يا بخت من زارك ودموع عم بادا يتنفس نوارك والفرحه مراته صوت الخزاعد بلقاوتاري وانت ملك في كل سطر بشعاري سومى بالفرح بلادي وداري حبك يا ضلي القلب وداري سر النور بالسرور يا غالي مع الحور يا مبرور سر النور بالسرور يا مدروس وقلبي حاصمة في عيدي الجلوس جلست على السماء ماليك ومحسوس هواه عالمات <تصفيق> لعيوني نورس إلك راف راف جسد ثمر حبي وإحساسي المرهب يا بل حسن بحرك مواجهي المصحف رباني أشخاص لك واشراع بكارا زهرت قرنك كل من طيعلات كل فضل زيدوا يسمو رشوا العطور اشعروا باسم نظمو صلوا على طه الحبيب وسلمو قلب صاح بلا رواح في عطر فاح بلا فراح قلب قلب صاح بلا فراح يا نبع الدروس يا أجمل خاطمة تسكن في الانفوس مشاعر ناقمة جفنها محروس عيون الحالمة سر بطيور نظام نتعنى ويا الحمام يطير ويحط على غصنى مواله الغيمات صوت المطر لحنى يعبر على النخلات ويصلي في الجنة يحلى لنورك في الحرم يتلالك طب نبقى كي حرك شراعه ما لا يالبا في حبك هو مرشلع لا مثل لقايات العشق موال يا هزان في خدهن جو وعن بلدان قلب قلب وعن بلدان لبنة مأنوس وقربة توأمة أثرها ملموس محبت العارمة أضل معكوس على الليلة زمان